يُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى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 إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله مِنْهُ منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليطل عن سبيله قل بِكُفْرِكَ قَلِيلًا قليلا أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يتذكر أُولُلَ الْبَابِ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنا وارض الله واسعا انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل انني امرت ان اعبد الله مخلصا له الدين وامرته ان اكون اول المسلمين قل انني إن عصيت ربي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 يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكران أولل الباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالي فاقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ فَمَن يَتَّقِ بِوَجْهِهِ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ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 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ في هذا الْقُرْآنِ مِنْ كل مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 كم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم من كَذَبَ كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى الكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفِر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم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 إِقَامٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ الله اللَّهُ قُلْ فَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إن رادني أَرَادَنِي اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كاشفات ضُرِّهِ أَوْ رادني برحمة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 كتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما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 أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعه جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ إشْمَأَ أَزْدَ قُلُوبُ الَّذينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا خِلَافَ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذينَ مِن دُونِهِ إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن يظلمون ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء الى يوم القيامه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 اقول لنفسي يا على ما فرطت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين او تق اللَّهَ هَدَانِي نَكُنْ تُنْ مِنَ الْمُتَّقِينَ أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْلَا نِلْتُ كَرَةً فَأَكُونُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلٰقَدْ جَآءَتْكَ ءَايَٰتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ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 خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ فَلَا تَغَيْرُ اللَّهَ تَأْمُرُونَ يَا أَعْبُدُ أَيُّهَا وَلَقَدُونَ إليك وإلى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره ولرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه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 أشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق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 نحت ابوابها وقال لهم خزنتها الماتكم رسل منكم وقال لهم خزنتها الماتكم رسل منكم يتلون عليكم ان ربكم وينذرونكم لقاء يومكم قالوا بلى ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيسمث مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمراء حتى الباب ما وقَالَ لهم خَزَنَتُهَا سَلَامٌ وَقَالَ لهم خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأرثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاملين